Bismillahirrahmanirrahim. Al-Rahman. Alm Al-Quran. Halak Al-Insan. Almahul Bayan. Al-Samsu Al-Qamaru Bhusban. Al-Najm Al-Shajaru Yasjudan. و السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغو في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسِع الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام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 بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنفق انشئات في البحر كالاعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 يُرسلوا عليكُ ما شواضٌ من نارٍ ونحاسٌ فلا تَتصيرانَ فَبِأي آلٍ رَبّكُمَا تكذبانَ فإذا شَقّتِ السَّماءُ فَكانت وَردَةً كَذِهان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 فِيهِنَّ نَقَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ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 لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مُتَّكِئِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تابع رك اسم ربك ذي الجلال والإكرام.